الإنسان لا يطغى الله أهو استغلا إن إلى ربك رجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى هو أمر بالتقوى رأيت إن كلب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئلا ينتهي نصف أنب ناصية ناصية كاذبة خاطئة فلندع نادية سندع الزبانية